الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده يقول بعض السلام السؤال بعض العايد يا الله اول مؤسسات المضاهه في العقيده الاشعريه ويكون اثناء دراسه اشاعه اهل السنه وعقائد اهل السنه هل يقوم الانسان بهذه الماده ويقول المدرسه الحلاج في الموضوع والله ما اظن انك مبتل، شوف صاحب الالماني ده، انا لا عارف حاجه انت وقع على حق، القدام كان منهج القويم بشده ثلاثه الطريقه قويم اهي وتاكدت من ذلك هاي بعد كده اصدر له راديك انت ما بتخيبك على حق معناه قرار بعد كده ما دام انت على حق مفروض تكرم ومفروض تعزز ده لما تكون في خلال قليل اكرمك تكون بتن بيكون الكلام كده بس كده بصوا لما بيكون في خلاف جهه راجل من ال ال ال الحكومه راجده والامام العادل بيعد بيتمم بعد كده بيكرب والله بعده يسيلك خوف ويعينك في في محل تجاره جديد ودول مبتدع بيديه جلده وفي شغل غطير طويل ما ياخدوش ساعتها صاحب عقيده فاسده ده اللي خوف في ظلام ورايه لكن سنه الله في خلقه إنه أعداء الباطل الأكثر حتى يجد الله عز وجل أن أتلم بأول سورة إذبها سورة الرسالة أول سورة الرسالة سورة المتسر قال بالعباد إن لما وزت سورة الرسالة حين أتلم وهذا الشاهد وهي المتسر الله قال له يا المتسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك مطاير ورجد فأجر ولربك فقدر معنا لأنه تلاتي وأدعينا حياتنا دي كلها من يوم عربنا والله إذا أرغل الكلام من يوم عربنا المنهجة من يوم كده ساعي يطمئنان خلقنا لأنه تعالي في البدينة ماذا معنا أهلنا في البيت جيبنا البيء يد قطعه ولا تختاهنا تلوهم عربنا الزجن ذاته وحكي تلوها سالة والله أدعي وبعد يوم بذجينا والتوهابيه وليه ما ليه؟ يوم زيوم بالليله الشغاله بالحرب مستمره انا بعت لهم, مات لهم, مات لهم مات لا امال يا جماعه ما ما اغرحها يابا والله امام احمد سوي متى يرتاح المسلم ده كلام توالعه قال انما يضع اول خطوه في ارض الجد بعد كده يراح قبل كده راجي قوه وراجي عذاب في قبر ورزق ولا تكن لله الذين تذيق حماض المشي بينامين بناع الخير المعتدي الأثيب هذا كله بالأعروف لأننا خرمنا الإنسان في كبتة الإنسان لا أصدق أنت, انت, انت كفاعد منهج أنت مخلف إنك تصدرك يجيب لك أنت تكون طالب التدمت في الثاني هذه نظرنا طالب في الجامعة المحاضرة البيضية يجد مؤسسة رسمية وأنت سودان لكن المحاضرة البيضية تلقى صورتك يجيب لك صورتك ديكتور فلان بدل يبلغ الناس انه هو اصلا صوفي وبزين بهذا المنهج يقوم يفعل انت استغل الوفيه بتاعته وعايزك تكذب انت كان في ايدك كان بده قائم قلت له يا استاذ هاي مرفوض اطلع برا انت عايز ايه انت كتبت مع عمر بن ود بيظن يقولك في جماعه رهابيه اذا بيجذبوا الله واستغل في الكتاب بتاعه مع عمر وده عمله في الماده بتاعته ما في لكن استغل الوقت تاعك و استاذ دكتور في جماعه تبدو هلو فينا يكون الاوليه ها ينكر الاوليه ويشير الاوليه ده ده ده ده ده ده او دبر عندها شكته داير تفوت في كلو عتبه اقعد تلفي على الباب واللي تر في سيو ولا بيسوا على قاعد والله على قاعد انت كيفك ترد عليهم اذا كنت بترد عليهم اديك تقدر ترد عليهم عليه عليه. ما في حير ما في اكبر على العقل فيذا اذا بلشت باب يا الاخره بعد كده بطلع بره خليه بره انت مغراتك بتاعت الويقه عارف خليه بره وبعدين بعد برته انت العقيده بتاعت دي ما انت عارف بتخلص ما بتصود عليها في قلبي وخد العقيده ذاتها واقتنع فيها وانت يا عارفه بالحال بالحال دوله عارفه بالامن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في مكان ولا في طوائف ولا في تعقيدات يعني ما في كل والله <تصفيق> <تصفيق> ما انا ما دي عيب يا شاعر دلع. انت اكتب ليه ومليه المفر انت عميه العظم اذا اكتب ليه هل الله يوضب الفضولة بتحديه لا اوضب الفضولة بتحديه ولا شكرا لانت بديك ده مني كاملة تمزي الجلال الرحمة حتى تفتغل ده صار انت اكتب ليه من الاول انت عظم لعظم انت فانت الامين فانت ابقى منهم ابقى من المدان والنزل بحاول يستخدم السلطة عشان يهرر خليك تعرض من المدان وشانه بتبدأ عظم يعني انت تقول ذا عقيدته وجهه لي وانه يخليه تظهب تخليه المحافرة تظهب وانه يعمل دي السوق ساحب انت اشتغل ادرى واسجل له عقيدته دي وبكرة دعيه من دكتور مبوطه تلك الطوارئ ما ايه ايه ما اتبه لهم بعدها تعالي انت اعرفت انت اخذ هروم اليدان كيس اموا اتبه هروم اليدان تأكد انه الاحداث كام والبعر يعني هو خطرا جدا يعني الواجه تحته هي غاقلة لكن ما أتخاف ما أتخاف أيضا معنا والله إنت معاك الدليل شو معاك الدليل حتى تذكره الأرضية نحن بخلال هذه الدعوة والله يعرفنا كل المجتمع دون طواقاته يعرفناهم وبنشمع عليهم يعني بيجا الواطن منك روح دمان كأنا من كلنا الغار والله يكون لما نرى ابن أخي للجامعة الإسلام وانجر ما الامير ذا قالوا انه هو العالم كان الذي ليست بعد العالم ده انا ما كنت صرير انا رضا في المعارة السنوية, السنوية العامة لما كان مصلي بنا امام في الحلة بتاعاتنا انا دخليت جاء الله فاجئ وفي النهائل جيدنا صوفي صليم صليم صليم انا صلي. اتغيروا صلي. عندنا يمسوا في التصوص متكلف بيناي طبعا الجماعة في الحلة اللي اعجبوه في مختصين امامنا كنت اجي الجامعة بتلاقيها ايه انكولا خاصه يا مولانا تماما في الشعاله دي والشعاله خربانه من كبار الرجال والله مهينك وما بيهينك يا ابن عامر كانه دايما ما الناس دي بقى بما يضروب بيه من حق بالاحترام لقدم انت تحمل الحق بنرفع بشانه ونعال معك وبنتواضع لك اذا اذا كان انك اختلفت معنا بادب في اقوالك برضو وما يخير اقوالك شنو الله اكبر يرضينا وياكم لعله هبل اوكي ظالمين بيقول سابقا انت طوال او ان الرسول بيقول لهم كده فنحن اذا كنا على ما في من طوالات بس احنا فينا لكن لما تحاربني سافت وانت ما قادر يعني تذلل على اطفال ما ندعو اليه وتستغل السلطه بتاعتك انت اول الموقف بتاعك فرق من هذه المطاقه انت انت من هو انت انا انا ما فيش حاجه الكلام ده خطر انت مش حقك انت ممكن تاخده هنا ده ده الهداه انت الخلاصه ما اختل انت بتفتح في صغير ابني انا بقول للسايد وهو من اللي من الكلامين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انت تخدم وتزرع في الجامعه دي ولغايه ما تتخرج وبعدين تكمل حاجه زي الجوه او او تشتغل اتغنى في اي وظيفه يمكن من خلال هذه الوظيفه ان تخدم وتعاون وتنصر الحق وللمظلوم انت ان شاء الله في الاسبوع القادم صلى الله على محمد